بَقَى أَمْرَ لُهُمْ ولو أنهم صبروا حتى ترج إليهم لكان غيرا لهم والله غفور رحيم يا I uh -oh. I'm mm -hmm. تَتْلُو فَأَصْلِحْ لِقَوْمٍ لَهُمْ مَا إِنَّهُمْ لَعَلَى عَلٍّ أُفٍّ فَالْقُرْآنُ ذِكْرٌ المقسطين إنما Call oh, baby, I oh, listen أنكم أن يأكل لحم أقذى ميتا فكيسه، واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. أكرمكم عند الله أكاتكم إن الله عليم خبير قالت إن No, no, no. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ go Surah <laughs> Al-Fatihah بعد <تصفيق> <تصفيق>